حلو دارن يمه خضرا والزبيره زاهي ا ل نوارا يطلب زهرها بوار ا ل م ر ب ع شبعان ب ع ي ر ه والزبده ب ر ض ه ا ك ل ذكرها يا بوتركي شوفته والله بريره تنعش الروح الحاله حلوه دار النم خضرا والزبير زاهي ي ن و ا ر ه ا يطلب زهرها حلو دار يم يمه خضره والزبيره زاهي ا ل نواره يطلب زهرها ش ف ت النوار بفياض مخيره حلو ر ي ح الشيح ومخلط شجرها ريحه القيصوم والعرفج وغيره ياحلو وقت ا ل م س ا ريحه ثمرها ي ط ب زهرها حلو دار ي م ه خضرا والزبيره زاهي ن و ا ر ه ا يطلب زهرها منوات اللي وقع الرخصه مديره حتى ا ل ت ا ر ي خ ما هلت شهرها فوق جبن يجبك تبدي لقيره مع فشل قاع ماشي ي ع س ر ه ا يم خضره زاهي يطلب حلو دار ي م خ ض ر ا والزبيره زاهي ا ل ن و ا ر ه ا يطلب زهرها ماعقرو من كل واحد استشيره مايضيق البال لو طول صفرها ق ل ت ه ا يوم النجا للبر اسيره واذكره للي يبيها ويخبر حلو دار النم خضراء والزبيره زاهي ا ل ن و ا ر ه ا يطلب زهرها حلو دار يم خضرها وز برهزة هي